بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أوزنوهم يخسرون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 كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 يسقون من رحيق مختور ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيب عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذًا قَلْبُهُ إِلَى أَهْلِهِ مُنْقَلِبُ فَكَفِيد وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ عليهم حافضيد بل يوما الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكف ما كانوا يفعلون